أَمْتَ مُرُّهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْتَ مُرُّهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ نَكَ قَوْلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ أَلَّا يُؤْمِنُوا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كانوا ام خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ ذال لا, لا يوقنون ام عندهم خزاين ربك انهم المسيطرون ام عندهم خزاين ربك انهم المسيطرون أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْلَ حِرْبَانَاتٌ وَلَكُمُ الرِبَانُونَ أَمْلَ حِرْبَانَاتٌ وَلَكُمُ الرِبَانُونَ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِمَّا غَرِمُوا مُثْقَلُونَ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ من أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا أَمْ يُرِيدُونَ كيدا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الذين كفروهم في مدين املهم اله غير الله املهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون يَرَوْنَ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْقُومٌ يَرَوْنَ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ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 عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْءٌ وَلَا هُمْ عَنْهُ حَصُورٌ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا لَكَ آلِكَ وَلَاتِ إِنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تقوم سبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم